كذبوك فقد كذب رسل قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس نفس زائقة الموت وإنها توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار يُخْرِجُهَا مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فمن النار فَمَنْ يُذْخَفُ و ادخل الجنه فقط ف و ما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وما وما الدنيا الا تُلَ فيِي أَموالِكُم لتُبلَ فيِي أَموالِكم وَأَك لَلتُبلَ فيِي أَموكم وَأَ فوسكُْ وَلا تَسمَ مِن الذيينَ كِتَابًا مِّن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُ فَإِن ذكَ مِن عجْمِ المُ وَإِن تَتَّقُوا وَتَص وَإِن تَصبِرُ وَتَتَّقُ فَإِن ذك فَإِن ذَكَ مِن جْم الأمور